حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسن حسن حسن حسن عن الفواطن الى ارض المدينه بشور يصرخ بهله ودمعاته تونه يا هل يثرب دجومه ترى ذبح وليله مجھے تب ترائے برا سے شاب من نحن انخضب بالثراض وانسلب حتى عرش الله انتهى من وقع على الرتب حتى عرش الله انتهى من وقع على الرتب حتى عرش الله على الرتب لو شفته لما انقصاد يقطع وتينا حسن حسين حسن حسن حسن و زين حسين و زين حسين و زين حسين و زين حسين و زين حسين و يا أم عباس قلها ودم عاتس أجيبه بأولادك عزيز عظم المصيبة بشور نادت سؤالي أسئلة وما تجيبه ما سألتك عن ولد ادري كل واحد أسد بالحريبة لند جاوب قلب مرد بالحريبة ما جاوب قلب مالند بالحريبة مالند جاوب قلب شمرهم ذباح شبل الزكيه حسن عسن حسن حسن حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حسين حسين حصل حصل بيجي الشيطان ابن ها وهو باط ما حي النوايا العان وتنصر صديق راح الحبايب صديق شيخ العشيرة عفير على الترايب تلاقت بنظرها بعين ام المصايب بالعيون تحاورن كل قلب كم ون ون شفتي دورات الزمن شلون جينا للوطن شفتي دورات الزمن شفتي دورات الزمن بلا بوسك نجينا افلع للكتاين حسن حسن حسن حسن, حسن حسن حسن حسن حسين حسن حسين حسن حسين حسن حسن حسن حسين اجات لسكينه تسال عن الساق وصموده دي بشريني يا ساكنه عسى وضفى عهوده وانا سكنت نادي ترى قطعه وذنوده ابويا رجع في يوم فارجني الصبر بالخيم دق الصدر شنه يسكن النهر ما يتش بدم النهر شنه يسكن النهر ما يتش بدم النهار شنه يسكن النهر ما يتش بدم النهار أبو الغير فاضل كرا وقفة